الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعود بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه له فلا مضل له ومن يضلل فلا هاد له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد العبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم درسنا في ما تقدم وفيما سبق اسماء الحي القيوم والآن لعلي أجمل يعني الكلام فيهما اسماني وردى في القرآن مخترنين في ثلاثة موابع وذكرنا هذه الموابع وقلنا بأن اسمه تبارك وتعالى الحي فيه اثبات الحياة صفة لله عز وجل وهي حياة كاملة ليست مسبوقة بعدم حياة الإنسان مسبوقة بعدم حياة الله عز وجل نثبت اسم الحي وصفة الحياة لله سبحانه وتعالى حياة الإنسان مسبوقة بعدم حياة الله عز وجل ليست مسبوقة بعدم ولا يلحقها زوار نوافناء حياة الله عز وجل لا يلحقها زور ولا فناء لا يعترها نقص ولا عيب جل ربنا وتقدس عن ذلك إذن هذه حياة الله عز وجل تستلزم كمال صفاته سبحانه من علمه من سمعه من بصره من قدرته من إرادته من رحمته من فعله ما يشاء إلى غير ذلك من هذه الصفات من صفات الكمال ومن هذا شأنه هو الذي يستحق أو يستحق أن يعبد ويركع له ويزجد يعني أن يفرد بالعبادة فما قال الله عز وجل وتوكل على الحي الذي لا يموت فالحي من اسماء الله وعدم الموت يعني أما الإنسان وأما المخلوقات فإنها تموت فالله عز وجل يأمرنا أن نتوكل على الحي الذي, الذي لا يموت وهو نفسه العظيمة وذاته الكريمة هو الله ليس هناك من حي لا يموت إلا الله سبحانه وتعالى أما الحي الذي يموت أو الميت الذي هو ليس بحي أصلا أو الجماد الذي ليس به حياة أصلا فكل هؤلاء لا يستحقون من العبادة شيئا والمستحق لها والله الحي الذي لا يموت إذن التوكل على الله عز وجل طلب الرزق وطلب والخوف والرجاء والإنابة وجميع أنواع العبادة يجب أن لمن للحي الذي لا يموت للحي الذي لا يموت قال الله تعالى هو الحي لا إله إلا هو فدعوه مخلصين له الدين يعني موحدين مقرين بأنه لا إله إلا هو الحمد الحمد لله رب العالمين وكان من دعاية اللهم لك أسلمت وبك أمنت وعليك توكلت إلى أن يقول أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون إذن الإنسان يؤمن ويتوكل وينيب وبه يخاصم سبحانه وتعالى يخاصم بمن هو حي لا يموت أما الحي الذي لا يموت أو من لم يكن يعني أو الميت الميت أو الحي الذي تلحق يعني تلحقه المنية والوفاة كلهم ضعفاء أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموت هذا يعني بالنسبة لإثبات الحياة صفة لله سبحانه وتعالى حياة كاملة تليخ به تبارك وتعالى واسمه القيوم في إثبات القيومية لله عز وجل وهو أنه عز وجل قائم بنفسه وأنه مقيم لخلقه فهو اسم دال على أمره كلمة القيوم تدل على, على أمره لأنه القائم بنفسه الغني عن خلقه سامحونا بعض الأخوة ربما سمع الدرس أكثر من مرتين ولكن الآن عبارة عن تلخيص موجز يعني حقيقة وأن كان يعني لم يتيسر تتيسر يعني لم يتيسر التزيل فأسع أن يكون هذا يعني يغني عن الإعادة أو هذا الإجمال إذن كلمة القيوم أيها الأخوة الأحبة اسم يدل على أمرين القيوم اسم يدل على أمرين أنه القائم بنفسه الغني عن خلقه سبحانه يعني كما غنى الرب سبحانه وتعالى القائم بنفسه الغني عن خلقه يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني رحمه سبحانه وتعالى إنكم كما في الحديث إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني الله عز وجل غني عن خلقه غنى يعني غنى ذاتي لا يحتاج إليهم في شيء لا يحتاج إلى الخلق في كل شيء في أي شيء الثاني هو المقيم للمخلوقات بقدرته سبحانه قائم بنفسه الغني عن خلقه المعنى الثاني المقيم للمخلوقات ال... وهي مفتقرة إليه وجميع المخلوقات مفتقرة الله عز وجل لا غيمة لها عنه طرف تعيب فالعرش والكرسي والسماوات والأرض والجبال والأجياب والناس كلها فقيرة إيش إلى الله سبحانه وتعالى قال الله عز وجل أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم من هم هؤلاء سموا هؤلاء الشركاء تعالى الله عن هذا علوا كبير مثل إنسان يعني بين فقراء يدعي قرر فلان عنده 100 مليار دينار من ذهب مين طيب هذا سميره يا ويلا اين هو حسب المثال فلان عنده 100 جبل من ذهب اين هو ما يعني طبعا هذا لا يستحيل على الانسان يكون عنده جبال أو يعني كبيرة كبيره من او اموال كثيره أو القصد من ذلك يعني بين ناس معروفين انهم اي لا يمتلكون هذا القصدان أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت فالله عز وجل قائم على كل نفس بما كسبت وقائم على كل شيء يقيم غيره وكل شيء فخير إليه سبحانه وتعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول إيه؟ يعني لألا تزول من أماكنهم ولا زالتا لو زالتا ما أمسكهما أحد سواه ولا إن زالتا إن أمسكهما من أحد يعني لا يستطيع أحد أن يمسكهما إلا هو سبحانه وتعالى إنه كان حريماً غفوراً ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره السماء تقوم بأمره والأرض تقوم بأمره وكل شيء يقوم بأمره سبحانه وتعالى فالله عز وجل المتصرد في جميع المطلقات المدبر لكل الكائناته الحي يعني الجامع للصفات الذات قلنا الحي الجامع لإيش لصفات الذات مثل إيه السماء بصر اليد العزة القدرة العلم الإرادة أما الصفات الفعلية يعني القيوم الجامع للصفات الأفعال الجامع للصفات الأفعال رب العالمين مثل الخلق أنه يخلق ويرزق ويحيي ويميت طالح أخوانك الحي الجامع لصفات الذات ذات رب العالمين عز وجل الذاتية كالسمع والبصر واليد والعلم يعني تتحدث عن ذات الله عن سمع الله عن الله عن يده عن علمه أما القيوم والقيومية تتحدث عن صفات الفعلية أنه يقيم غيره سبحانه وتعالى الصفات الفعلية لله يخلق يرزق ينعم يحيي يميت وهذا أخواني يعز يذل بالآخر يدبر فرجع التابع الأسماء كلها إلى هذين الاسمين والقيومية ومن هنا قال بعض العلماء على أنهما يعني يعني الاسم الأعظم لله عز وجل لكن طبعا لا يرجع من ذلك أن يكون يعني كذلك فوجود الحقيقة كون الحيء القيوم كون الحيء القيوم من الأسماء الحسنى يكفي الحقيقة لكل هذه الأعظماء ولا أعظم من كريمته الله ولا إن الاسم الله سبحانه وتعالى وردت طبعا إخواني بعض النصوص الحقيقة المتعلقة بالحي القيوم من أذية الكرب يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث هذا دعاء الكرب هنا هذا إذا قلت ذهب عنك الكرب بسيء بشرط أن تستحضر هذين المعنيين هذين الاسمين الحي يا حي يا قيوم برحمتك أستعيل ورد كذلك أنه من أذكار الصباح والمساء من أذكار الصباح والمساء كما في الحديث يعني يقول ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث واصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا عند الصباح وعند المساء يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث وأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا لذلك انا أنصح أيها الأخرة الأحبة أن نكثر من هذا الدعاء طالما هو من أذكار الصباح والمساء لماذا؟ لأن الإنسان أحياناً والله أنا يا أخي والله عندي ذاكرة رهيبة حتى يعني أحدهم بدأ يتحدث أنه أنا مثلاً كذا ويبدأ يعني في الجامعة ما كنت أنسى أي حرف أو أي شيء نفس يعني بالمجلس نفسي يكون يعني قد نسي أشياء وأشياء سبحان الله حتى يتحدثون عن يعني بعضهم وأنا منذ عشرين عاما ما نسيت كذا وكذا أين كرسل بعد ذلك عن, عن يعني ما يقال المعطف أو نعرف إيه عليك آه. تكون فوق يعني إيش تكون يلبسه الله عز وجل الإنسان عنده غرور ولا كبر ولا عجب يعني يخدم حتى الإنسان لا يكون عنده هذا المعنى فيستغيث بالله سبحانه وتعالى أن يغيثه من العجب وان يغيثه من الكبر اعجاب النفس خطير وخطير وخطير جدا ايه ويقول عليه السلام لا تعجب لا تعجب بعمل عامل حتى تنظر بما يختم له وقال عليه السلام لو لم تذنب لخشيت عليكم ما هو اعظم من ذلك العجب العجب, العجب خطير جدا نجل ذلك من الكار الصباح والمساء يا حي يا قيوم رحمتك أستغيث وأصلخ لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا إذا أغاثك الله برحمته وأصلح لك شأنه فإنك لا توكل إلى نفسك طرفة عين أبدا إذا وكلت نفسك طرفة عين سلامة سلامة أه طرفة عين خلاص يعني الخسار والهلاك عياذا بالله عز وجل فهذه يعني من أذية الكرم من أذكار الصباح والمساء حقيقة يعني فيها تفريج الكربات وفيها رد الحول والقوة إلى الله سبحانه وتعالى والاستغاثة به وتفيض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى وكذلك قلنا يعني من قال استخر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاثة وغفرت دنوبه وإن كان فر من الزحف مع أن الفرار من الزحف من أكبر الكبار حقيقة شيء رهيب لكن هذا الإنسان الذي فر من الزحف ويريد أن يتوب إلى الله عز وجل من هذا الفرار وينيب ويتوب فحينما استغفر الله عز وجل والتعب من الذنب كمن لا ذنب له إن كان صادقا في ذلك فقال فاستغفر الله فذكر الله عز وجل الذي لا إله له نفى كل ما يعبد من دونه سبحانه وتعالى وذكر اسم الحي وذكر اسم القيوم وأعلم توبته إلى الله الله عز وجل يغفر له دنوبه, دنوبه, دنوبه وأن كان فارا من الزحف فكيف إذا لم يكن فارا من الزحف واستثمر من صح التعبير يعني هذه العبارات الجليلة العظيمة هذه الأسماء ما شاء الله يعني أسماء رب العالمين الحسنى وفيها الاسم الأعظم لله تبارك وتعالى يعني من أي حيثية لا و... شك إنه يعني لابد من العمل لكنهم أحيانا حينما يناقش بعضهم يقول العمل الشيء والمعتقد آخر يعني أنه مثل إنسان قد يكون عنده عمل لكنه يعتقد أنه ما في ضرورة للعمل وأنه ما في إشكال يعني أنه هذا كامل إيمان طبعا نحن نقول العقيدة كأهد السنة والجماعة الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارث والأركان حقيقة هاي يزيد وينقص يزيد وينقص بالمعصية فلذلك يعني هذا يعني اسم الحي آه القيوم آه الحقيقة آه يعني ينبغي علينا أن نستثمر كل أسماء اللعزة والحسنة وأن نستثمر الحي القيوم والحي القيوم إخواني هذا ما قيل في الدرس في, في الدرس الآن يقال في الاختصار جمال يعني بعض الأسماء مختصة يعني احيانا مثل واحد تلقاه انت تدعو على الانسان ان ينتقم منه ما تقول يا رحمان يا رحيم يا غفور يا تواب انتقم من فلان يا عزيز يا جبار كذا بتبدا صفات القهر ايه يا اي قوي يا عزيز يا, يا قهار تذكر يعني هذه ثم تنتقم لي من فلان لكن ما تدعو لواحد من نخراذ الرحمه بالتوبه الى اخريات يا رحمان يا, يا, يا توب على فلان اغفر له وهكذا هذا اسم الحي القيوم يصلح لجميع يعني تدعو بالانتقام تدعو بالرحمة يعني اي شيء تستطيع ان تدعو مثل كلمه الله عز وجل يا الله لاي شيء تدعو يا الله ومنها يا حي قيوم يعني بالرحمة، بالعذاب، بالزواج، بالطلاق، بالرزق أي شيء تريد من الله عز وجل يمكنك أن تدعو باسم الحي القيوم فعلى كل حال الحي يعني حياة الله سبحانه وتعالى كحياة ما سوى وقيومية الله عز وجل ممكن الإنسان يقوم ويقيم بعض الأمور ويقيم هذا الكأس ويقيم هذا القلم على سبيل المثال. لكن هذا الفعل بما يتناسب مع بعفي أما قيومية الله ليس كمثله شيء الله ليس كمثله شيء وليس كقيوميته شيء أه؟ <تصفيق> أيه. نعم والله عز وجل الحي ليس الحي كالحي ولا القيوم كالقيوم أه؟ ولا يعني ولي من كان عنده قدرة أن يقيم وأن يضاع وأن يفعل فهذا كله لا قيوميه اللاجل ولا كفعل الله سبحانه وتعالى هذا الكلام يعني قلنا واشرنا في السابق الى السعدي يعني كذلك يفسر في سوره الان عمران اي نعم بكلام جميل يعني يدخل حقيقه يعني في هذه المعاني لكن هذه الحياة حياه الله عز وجل لاك حياتي احد كما قلنا ف حياته لا هي المسبوقة بعدم لا, لا الحق والفناء ولا زوال لا يعتريها نقص لا كحياة أي شيء من المخلوقات كل حي مفتقر إلى هذا الحي سبحانه وتعالى كل حي يستمد الحياة ممن؟ من الله سبحانه وتعالى وهو الحي بعد الحي وهو الحي الذي لا يشارك حي الذي لا يشارك حي سبحانه وتعالى وكأخذ مجموعة أشياء الحقيقة كان ودي أن تكون قد كتبت على ورقة وكان بدي ان تكون وبذلك بهذا يعني قد انتهينا الآن من ذكر أو إعادة إعادة بإجمال اسمي الحي القيوم وأبدأ الآن باسمي الخالق الخلق ورد اسم الله عز وجل الخالق في القرآن العظيم في عدة مواضع خالق ورد في القرآن العظيم في عدة إيه؟ مواضع إيه منها قوله تعالى هو الله الخالق البارئ المصور سيأتي إن شاء الله شرح البارئ المصور وقوله سبحانه وتعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل يعني هو على كل شيء قيم بالحفظ والكلاء سبحانه وورد بصيغة, بصيغة المبالغة يعني كلمة الخالق الخلاق على وزن إيش؟ الفعال في موضعين من القرآن في قوله تعالى ان ربك هو الخلاق العليم والخلاق في قوله عز وجل بلى وهو الخلاق العليم طيب إن ربك هو الخلاق العليم وقوله بلى وهو الخلاق العليم بلى هو قادر على أن يخلق مثلهم وهو الخلاق لما يشاء الفعال لما يريد العليم بكل ما خلق ويخلق ما لا يخفى عليه خافية سبحانه وتعالى والخلق يطلق ويراد به أمران وأنا مهم جدا الحقيقة أن تكون ضميمة عند إيش كلمة الخلق يطلق ويراد به أمران الآن السؤال لكم أرجو الإجابة الخلق يطلق ويراد به أمران أحدهما إيجاد الشيء وإبداعه على غير مثال سابق ثم يأتي بالنصوص فالسلام حتى تجيبوا على السؤال والثاني بمعنى التقدير بمعنى التقدير وهنا فينا من يتحدث ثم من يتحدث الخلق يعني في نعوت الادميين في وصف الادميين معناه التقدير يعني النوع الثاني ايه واما النوع الاول اللي هو ايه ايجاد الشيء بمن بالله تبارك وتعالى فالخالق هنا إذا نرجع الآن حتى تجيبوا على السؤال الخلق يطلق ويراد به أمراً أحدهما إيجاد الشيء وإبداعه هذا كله متعلق بمن؟ بالله عز وجل وأتى بالنصوص والأدلة النوع الثاني بمعنى التقدير الخلق بمعنى التقدير وليس بمعنى إيش اللي هو إبداع الشيء وخلقه على غير مثال سابق من العدم تخرقه خلقه من العدم وابداعه رغي المثال بمعنى التقدير بمعنى التهيي بمعنى الصناعة إلى آخر ثم يعني أورد المصنف الأدلة هنا إيش اللي يحسن الضميمة اللي نقولها والخلق في لغة العرب آه؟ أو الخلق لغة واضح؟ لأنه ممكن يصير إشكال على الناس الخلق إيجاده الشيء وإبداعه هذا النوع الأول النوع الثاني الخلق بمعنى التقدير فأفضل يعني يقول الخلق في لغة العرب او الخلق عندنا العرب الخلق في اللغة الخلق عنده في لغة العرب هو الصنع نضط وهذا المعنى الثاني إيه؟ الآن نرجع إلى فلامنا الخلق إذن في اللغة يعني يطلق ويراد به أمران ويراد به معنية المعنى الأول إيجاد الشيء وإبداعه على غير مثال سابق إيش على غير مثال سابق يعني ممكن يأتي بعض الناس ويصنع مثل هذه الكأس إيه؟ يعني هذه تكون عنده مثال سابق يصنع باللوق مثلا أو أكبر أو أقل ما فيه مشكل يعني هذا هذا بنفس الطريقة هذه الطاولة يسمونه في الصناع لموذج مجح ايوه نموذج يرجع, يرجع ليه بالضبط إينا. لكن الله عز وجل حين نقول بديع السموات والارض يعني على غير مثال سابق خلقها على غير مثال سابق ما عنده نموذج ولا في الهه او ارباب بهذا بالله من قبل خلقه مختلس من العدم سبحانه وتعالى تمام ايجاد الشيء وابداعه على غير مثال سابق هذا ما له حل ها الآن لضاحى هذا منه خوله تعالى أولم يروا أي هؤلاء المشركون بالله أولم يروا أنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِيْنَا اَنْعَامَ يعني ممن خلقنا من الخلق من الأنعام فهم لها مالكون خلقنا لهم مما عملت أيدينا إيه خلقنا لهم المواشئ فهم لها مالكون يعني مصرفون كيف شاءوا بالقهير لها والضبط بيمسكوها الأنعام وبسقوها للمسلخ إيه؟ وبذبحها فالله هذا المعنى فهم لها أي مالك أولم يروا أن خلقنا لهم أوجدنا من إيه؟ من العدم على غير مثال سعق وأوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر قدرناه وقضيناه إنا كل شيء خلقناه بقدر يعني بمقدار قدرناه وقضيناه وقوله عز وجل يقول عز وجل الذي خلق فسوى سبع اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى يعني خلق الخلقة وسوى كل مخلوق في احسن الهيئات إذن هنا خلق اللي هي إيه؟ بمعنى إيجاد الشيء وإبداعه على غير مثال سابق في واضح والذي قدر فهد يعني هذا الإنسان هذا طبعا معنى زاهد بس ما فيه إشكال نشرحه يعني من باب اللي زيادة الفائدة والذي قدر فهد سبحانه وتعالى هذا الإنسان من سبيل الخير والشر وهذا الأنعام لمراتعها ومصالحها كما هذا الذكور بمأت الإنث كل ذكر سبحان الله من الحشرات والبهائم والدواب يعرف أن حاجته عند إيه عند هذه الأنثى رب العالمين إيش عرفه من الذي يعرف أول قط ذكر أن هذه الأنثى وإنت يا القط ذكر يعني حاجتك عند هذه الأنثى من الله. من الله الذي قدر وكذلك عند إيه انما عند الطيور عند الارانب عند القرود عند جميع انواعه الحشرات والبهائم والمخلوقات حتى يعني النباتات ايش أزواج الذكر والانثى والجمادات حتى فيها سبحان الله لا اله الا هو يعني خائفه ديت الله هو هو الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى الله هدى الله جل هو الذي هدى انه هذه الاسماك انت ذكرها هذه وانت مثلا يعني لهذا الدب هذا المنه نفسه الفقره اقول مثلا كل المعاني نفسها نفس معنى الفقره والله يعني بلاش خلينا خلينا في ان تشعبه فهذا تشعب اصلا يعني عندما نقيم في هذا الذكر عن عن الفطره سال عن الفطر الفطر. الله فضل السماوات والأرض لا يسعى عن فضل يسعى وقوله عز وجل وخلق كل شيء فقدره تقديرا يعني سوى كل ما خلق عز وجل وهيأه لما يصلح له سبحانه وتعالى. خلق سوى كل ما خلق وهيأه لما يصلح له فلا خلل فيه ولا تفاوته لكن وخلق هنا الشاهد الذي نريد به وخلق كل شيء فقدره تقديرا يعني خلق هنا بمعنى أوجد من العدم واضح الإيجاد من إيه من العدم والإبداع على غير مثال سابق ألم أنه أوجد كل شيء من العدم على غير مثال سابق وسوى كل ما خلق وهيئه لما يصلح له فلا خلال فيه ولا تفاوت خلق كل شيء من البهائم من يعني من الجمدات سماوات الأراضيين الملائكة الجن طبعا مسامحوني ما رتبتنا حسب الأهمية هكذا بحسب ما تيسر تيسيرنا على النفس أو بحسب ما يعني العجز والضعف عجز الإنسان ووعف الإنسان أن هذا يعني شيء يعني غير الشاهد في المطلوب وهو تقدره تقدير لكن من باب بيان عظمة رب العالمين سبحانه وتعالى انه خلق كل شيء وجده من العدم عز وجل وابدعه يعني كان الإيجاد والإبداع على غير مثال سابق وسواه وهيأه لما يصلح له فلا خلل فيه ولا تفاوت يعني مثل السماوات مثل الأراضيين لا خلل لا تفاوت اه؟ وهكذا يعني بالنسبة للقرآن بالنسبة لقية الإناث بالنسبة لقية لا خال لا تفعل تركب السفينة سبحان الله جعلها يعني الطائر بجناحين. حتى إيه إنه يطير سبحانه وتعالى الماء الخلق الأسماك لما تمكنها من العيش في هذه بعض حتى بعض الجرثي منحشة في درجة حرارة صح ولا وبعضها في درجات ايش برودة. برودة سبحانه وتعالى لو غيرت بعض الامور وضعت هذا هنا ايش بصير بموت غيرت هذا البارد في الحار والحار في البارد لا آه؟ يستطيع لا يا الله ف... رب العالمين سبحانه وتعالى حتى قيل عن بعضهم انه مرة ذهب الى بعض البلاد المتجمدة يعني زي بلاد الاسكيم ولا لسه دونها في البرودة قل لك سقطت اذنه ايه شو حرارة يعني أحيانا ما تيجي بعض البلاد فيها درجة التجمد يعني تحت الصفر بكذا وكذا وكذا درجات يعني تحت الصفر قال إذنه سقطت إيه؟ ها ها وكذلك قال عز وجل كما بدأنا أول خلق نعيده يعني أوجدناه على غير مثال كما بدأنا أول خلق إيه؟ خلقناه أول خلق خلقناه نعيد هذا فلماذا يعني يستكثر الناس على الله عز وجل أو يكفرون بأيه بالبعث أو أنه يعيد أو يعني أو أنه يحيي بعد الموت كيف يستكثرون هذا على الله عز وجل إذن هذا المعنى الأول للخلق أيها الأخوة الأحبة إيجاد شيء وإبداع على غير مثال سابق المعنى الثاني اللغوي هو بمعنى التقدير ومنه قولهم خلق الأديم اي قدره العرب تقول فلان خلق الأديم يعني ايه قدره ويقول الشاعر ولا انت تفري ما خلقته وبعض القوم وبعض القوم يخلق ثم لا يفري يعني أنت إذا قدرت أمراً امضيته وغيرك يقدر ثم لا يمضي الشيء الذي قدره ايه وقوله تعالى وتخلقون إفكا يعني تصنعون كذبة وتخلقون إفكا تصنعون إفكا تخلقون إفكا يعني تقدرونه وتؤيئونه وليس بمعنى إيش؟ بمعنى الخلق اللي هو الإيجاد من العدم على غير مثال سابق إيه؟ ولذلك العرب زي ما ذكر, كما ذكر أخونا جاسم الله يحفظ ويباركنا فيه وفيكم جميعا العرب تسمي كل صانع خالق يعني يقال فلان إذا قيل خلق كذا يعني إيش أنه صنع فتبارك الله أحسن الخالقين فليولا أنه في هناك من يصنع من أهل من, من, من البشر يعني يصنعهم فهم يصنعهم الله عز وجل يصنع والله هو خارق كل صانع وخارق صانعاته كذلك ومن هذا قوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين بعض المفسرين قالوا المقدرين والمصورين سبحانه وتعالى لأن بعض الناس ربما هو يكون في نفسه يعني قد يصنع يعني قد يصنع الشيء من مادة موجودة أما الله عز وجل يخلق من العدم إيه؟ يخلق من إيه؟ من العدم ثم الإنسان قد يربما البشر يكون عنده طين ويليد أنه يصنع منها الطين سناب القمح فهذا العرب كان يقول فلان خلق كذا وكذا أو صنع يعني بهذا المعنى أه الخلق في نعوت الآدميين معناه التقدير الخلق هذه الخلاصة المهمة يعني الخلق في نعوت ووصف الآدميين معناه التقدير يعني تقدير يهيئ أو بتصور أو بقدر أو بيرتب الأمر في نفسه يعني رتب أنه يعني يصنع الشيء أو يريد هذا الشيء بها هذه يعني أما الخلق الذي هو إبداعه الشيء وإجداده على غير مثال سابق فهذا يتفرض به من؟ الله عز وجل أما الخلق في نعوت الآدميين أنا التقدير يهيئ يتصور الشيء يتوهم يتصوره يحاول إيش مثلا أو يقال صنع هذا الشيء تأتي بهذا المعنى في اللغة لكن الخلق بمعنى الإبداع الشيء وأجدده من العدم يتفرد به من الله سبحانه وتعالى كما قال عز وجل هذا هل من خالق غير الله وقال تعالى هذا خلق الله فأروا ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين وفي هذه الآية أو في الآية تحدي لجميع الخلق بل أثبت سبحانه عجز الناس أجمعين ولو اجتمعوا عن آخرهم أفمن يخنق كمن لا يخنق, يخنق كمن لا يخنق هنا أخواني هذا التحدي الذي يتحدى به رب العالمين عز وجل يتحدى به حقيقة الناس لو اجتمع الناس كلهم بل اجتمع يعني لو كان اجتماع كل ما سوى الله كل العالمين اجتمعوا حقيقة على أن يخلقوا ذبابا لن يستطيعوا قال الله عز وجل يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له أنصتوا تفهموا إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لأصلا اجتماعهم له هذا نفسه في ذاتي يعني اصعب ما يق ان يجتمعوا يجتمع المنحرف مع المسلم مع الاشتراكي مع البعثي مع العلماني اليساري الى كرهه اخره إيه؟ على مختلف الجنسيات على مختلف الاعمار على مختلف الى آخره. هذا من من ايش من الناس فضلا عن غيرهم يعني من من, من الجن الى اخره يعني لو اجتمعوا على اختلاف الملل والعقائد والجنسيات الى اخره هذا من من الصعوب يعني هذا الاجتماع مع مختلف العدوات أصلا هذا في نفسه تحدي ولو اجتمع ولو فعل وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقلوهما لا يستطيعون أن يأخذوا حقهم من هذا الذباب ضعف الطالب والمطلوب يعني أنتم تعبدون من دون الله الأندات لو جاءت هذه الذباب على هذه الأندات على مختلف يعني أنواح سواء كانت الأندات بشرية ولا من أصنام ولا أي شيء مهدت عليها دبابة وجاءت تافذ منها أقل شيء إيه؟ فلا تستطيعون أن تستنقذوا حقكم من إيه من هذا يا دباب لأنه كما قلنا أنه هذا يعني من من, من من أسرع الحشرات امتصاصا حتى بعضهم يقول بعضهم اختصاص يعني بفرز المادة الهاضمة سنة يعني وعلى طول خلاص امتهت تحول الى ايه الى مادة ثانية. يعني لعقه يعني مثلا النوع يقول مثلا نفترض انه عسل شوف ايش الشيء ايش الدواب اخذت من العسل هذا ايه الان لما اخذته لعله جزء للدم وجزء فضلات ايه يروح هي تستطيع تمحقها ولا تاخذ الدم او تاخذ الفضلات الله يبارك لك ولكن لا تستطيع ان تعيد ما أخذته على الصفة الأولى به العسل شوف التحدي الرباني تحدي إيه؟ ضعف الطالب اللي في طالب حقه والمطلوب فإذا طالما هكذا الوضع إن الذين تدعون من دوني إذا فأفردوني بالعبادة لا تعبدوا أحدا دوني ولا معي أفردوني في كل أنواع العبادة هكذا يقول الله عز وجل طالما لا تستطيعون لو اجتمعتم واجتمعكم صعب ولو اجتمعتم يا حقيقة على يعني وتداعيتم وتعاونتم بكل ما تمتلكون الآن يعني تصوروا الآن وكل الناس الآن اجتموا ما شاء الله يعني جلجوش الجرارة والملوك والسرطين والحكام والصيادرة والأطباء والكيمويون والفيزيائيون وعلم الأحياء وجميع العلوم الرياضيات والإبداع وإلى آخره وسخروا كل الأموال كل الأموال يسخروها والجوش الجرارة والأبحاث وكل ما يمتلكون ويتلفوا ويفدوا أنفسهم يعني حتى بكل شيء على أن يخلقوا دبابة لا يستطيعون بل لا يستطيعون على أن يستنقذوا هذه لعقة الدبابة كم مقدار هذه لعقة الدبابة هي كل دبابة كم وزنها أصلا لا دورة قام لا يستطيعون اعاده يعني هذا الحب السريب ضعف الطالب والمطلوب اذا افرض الله عز وجل بالعباده قال ما هذا الذين تعبد من دون الله لا نستطيع ان نخلق ذبابا من تدعونهم من الله لا استطيعون ولا يستطيعون اعاده الحق فاذا ضعف الطالب والمطلوب كيف تعبد ضعيف وعبد القوي من اسماء الله ايش عز وجل نعم ما قدر الله حق قدره ما عرفوا قدر الله وعظمته حين عبدوا معه إن الله لقوي عزيز القوي الذي بقدرته وقوته خلق كل شيء عزيز عز كل شيء طهر وغلب لا يمانع ولا يغالب لعظمته وسلطانه وهو الواحد القهار سبحانه وتعالى إيش الشاهد يا إخواني أن هذا التحدي لجميع الخلق إيه أن يخلقوا أقل الأشياء من العدم على غير مثال سابق مع أن الضباب الآن موجود لو خلق الضباب ولا يستطيعون على مثال سابق لهم الضباب موجود ولكن مع ذلك فهم عاجزون فهنا هذا المعنى التحدي الله عز وجل يعني أن يوجد من العدم على غير مثال سابق هذا المثال هذه الآية ويقول ثم إن خلق الله عز وجل هذه المخلوقات لم يكن له أو عبث أو لعبان الله عز وجل ما يعني بالعب يقول لبعبث تعال الله أو له تنزه الرب وتقدسه عز وجل عن ذلك قال تعالى وَمَا خَلَغْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَيْنَهُ مَلَاعِبِينَ لو أردنا أن نتخذ الأهواء نتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين الله غني عن العالمين لا يحتاج إلى العالمين بهذه المخلوقات فلذلك ونالك حكمة ربانية حتى حيانا ممكن الشيطان تخلقوا واحد طب ما الله خلقني إيه؟ ليش يخلقني الله جل رب المعدومات ورب المخلوقات ورب كل شيء وله حكمة بعض الأمور تخفى علينا وبعض الأمور نعلمها فيجب أن نسلم لذلك كانت عقوبة من يكفر بالخالق سبحانه وتعالى ومن لا يفرد الخالق بالعبادة أنه خالد في النار أبدا شفوا يعني نسأل اللهم توفنا مسلمين وأحقنا بالصريب أرجو أن نفهم هذه العبارات خطورة الأمر خطوره العقوبه يا اخواني الخلود في النار لمن يكفر بالخالق عز وجل او من لم يفرض الخالق بالعباده يعني امر خطير جدا ما في راد يعني ما في اعداء انا طيب, فيه طيب طيب عبي تكون خرجتوا بهذا اي ليس على لهب ولا عن عبث والآيات في ذلك كثيرة بل نخطفه بالحق على الباطل في يدمغه فإذا وزاهب لكم ليلوم يتصفون وإلى آخر المهم الله عز وجل يعني ما خلقنا عبثا وإنما خلقنا لحكمة وسيعة التفصيل في الدرس الفادم إن شاء الله وسبحانك اللهم حملك أشهد أن لا إله إلاه أستغفرك وأتوم إن شاء الله